اللهم لا بسم الله الرحمن الرحيم كذٰلِكَ الَّذِينَ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ فيها السراع in summer س شو war <laughs> river I believe. والذين يقون لربنا الصرف عن. قرم <تصفيق> wal Surah al ایم حسن One guy <تصفيق> وَلَقِيْلَ يَوْمَ in <laughs> فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسولاً مستقر كن ربي الأول تعوكم فانقض كذبتهم فانصون فيكونوا لزاما